करते हाँ बैठा उसको है لا عارف ما يوجشن بعض هيسد إيه بدل كذي بقول أنا مشيت. يقولك تقولي الأول أنا حنست هنا القطار بس كل الموظف الأول الموظف مو معتمد هو بس كهيومن اللي هو استكانته يعني. يعني o de sí, sí. तो ये बहुत आसान चीज है, ठीक है ना? फिर कब है? ده عشان الاسم مشيت الموجو بيعمل جهه الهيدروجين فبقى تقول يا اخي هيل فهيكون ايه الهيدرو كلوريد طبعا هو في عواض ثاني للديشن طبعا الهيدروجين بتاخد 60% اولالي الجاز طبعاً استخدم الحاجات كذا عشان تطلع نزاع عشان عيونه يدوش عليها لا لها مورت أو مورت كتير مادية هم ضبط البيت لها حاجات يجب تدخل صوب يوسف ضبطها زي ما قلتها كمية زيادة بدي أحط حاجات فيها غرفة كده ما لها حد تبيده شباب لها ثوابت تبيده من أنا من تحزي من أنا بطلع عنا إيه أنا طبطة فيها على طول كلها إيه آخر حاجة شباب منك عشان يعني إحنا قاعد نحكي في حنا على الضياع ما عم بيجوشن آه موجود واضح سعة قطة في المية تعملي وش بيجوشن آه نعم يعني هو هي لوكس على سكين تعمليه في الوجشن بالهو بطط أو بالآب أو باليد أو بالآب أو باللمس أو بقطع حاجة أي حاجة على الضياع هتعمليها في الوجشن بسرعة نعم يجينا ده لازم نتحس كافي، لازم نتحس عملية. حتى نتحس مشكلة خارجية، تطور هو شئ كود يغير، تطور هو يعني إيه يشيل الكود اللي معه في المجموعة داون، يبدأ كود تاني عشان يبعد فيه أن يكون قصص الدنيا. أي حتى عشان الكود صار برضه تطور عادي، ها ها ها ठीक है قاعد بهذا الروبوت يعلمون السوشيال هي قصة عالمية هي قصة عالمية هي عن كينيس البلد ويحكي القائم بزنيز يقوله ااا ذي السياسة يجوز مطاعس ما يقوله ذي بريد لي عشان يقصاه. فبس شويه حلو الحاجه الثانيه ان الناس بتتعبه كل تيم يا قاوي وده كلمه ايه الرو بيتعبه الفلور وماله متاسف ثاني يرجع لجموع خس الا دي شباب متفقين عليه شبه مش على اسف وساعات اقول مش اسف قالوا هم قالوا عشان عشان نتحد مع الالف ونسو يعني ايه صوت ولكن هو خلي بالك البريوبيا بتاعته قالوا नहीं जाता मैं देखता हूँ लोग तो लोग नहीं ايه لازم ياثر على المذاق الموسيكي فايه في اقل تاثير بيبقى اشني ايه الهوجن انت ممكن ما دي ايه لو لما وصلت السن لازم هتحس بهدي في الطعم جبس يعني لوكه هتحس بالويتنس وكثير صدا في اللسان وايه يحصل لك فما تنساش طقطق كمان الحاجات لوكه ترستك اوضه في اللون ده من حاجه ايه بتطلع في الهوا بتاع ممكن بقى تشمه مش فاهم طب انت حتعمل मज़ेलिक एंडूंग तो दिल गिरना तो ये वापस मज़ेला ولا هو تاكيد بالشكل ده زهقان مش مرتحل بس انت لو هتقوله ايه تحط له وضع عليه وما تعطلش اخلاقه ونام عليه انت حتى ايام روتين او الاول حاجه تبدا كمان شويه للامونيا واليوريا قلوب الامونيا واليوريا غير انها نضج ودي نترسهمها عشان تظبط نسبه البوتين ونحطها كمان شويه بس هو ايه دهب ده ده وطوش لو عملتها بشكل صح الحيوان ايه هايل السوس بتاع مين بتاع بروز الامثاله يا شباب بالنيوم الا ديوت في حاجه ثانيه اليوم احنا عملنا معنا وانا طالع العلم وانا مطلوب حيوان دكتور ومال الطمث نسبة ليالي الطمث موجود فيها بنسبة ايه نسبة ايه طيب الوسادة هذا مشتغل زي اللي هو اللي هو اللي فكت اللي هو ايه ونص السمكة فكت اللي هو طبيعي تعال شوفو اللي هو اللي هو اللي هو اللي موجود في الحيوان هو بيعني ايه الحيوان يوم الازد مشتغل مع مين مشتغل مع جزل من كور جزل وبندخل في ايه عن ايه ادي ليست طب هي ليست اللي كنا عملناها غلط اللي ما ان انت كثرت الايه اتصلك الجنب الماده الدور حطيت الماده كثرت النقض منين ايه اللي هيحصل احنا بنعمل ابزورب يبقى الحيوان مش هيستفاد بالايه بالاكل ولا الاكل هيتقص يبقى اللي بيكسب ذات حركه على مستوى الجنب بس اللي هو طب لو نقص ده لو ذات هي بايه قصوع ايه اللي هيحصل لو نقصت فيتامين خطير لكن هتعمل ايه لو ذلك اسيد او ثلاثي في الكالسيوم فهتيت الكالسيوم من الجسم وعاملين ده في البطن يا شباب وهي بتطلع ايه على ان هي تعمل هاي التنسيم هاي التنسيم اللي في الدم هو التهاب في العظام الطربه فوق اللي بخش في الكوما فوق بخش الدس انت عارفين الكالسيوم مهم جدا في الكالشن بتاع كل حاجه يعني مفيش حاجه عضله في الدم بتاعنا كلها لكن بوجود الايه الا في وجود الكالسيوم فلو ان هوالك طول اسمه ليشيا في ده ايه يبدا يعمل لك ما عارف شيء يطلع الايه ما يلمش ثاني يا شباب الكلازه دينا خطيره بص على الكلازه دينا خطيره كمان ناقص الكلازه بيعمل لي انتو والطفاجر لو صار بيعمل ايه تسع عجلات على الوسط ممكن يعمل السنت بتاع لو وصل البريد يعني على سنه خالص طيب لو وصل الجي دي عامل له بلو الجي دي وعامل له الجي دي وصلك ده ازاي لو دخل كمان بيأثر على المقصيه يا صاغ على أنه ايه على بتصير وبتعمل لي صغير رزق ان هو طبعا ايه ذلك الكالسيفات بتبقى اي دي ناقص اي دي عشان انا ملك فبتعمل لي ايه ما تحسش انت طيب تعالوا نشوف دلوقتي اي رزق بيعمل ايه الاول لازم تحط هوب بين الجتين والفيشن هوب بين الجتين عشان كده تمام ايه بص الاداه ده يعني كده كسر في الاذن التمديد ده بيعمل ايه صح؟ الاثنين سحب لمين هنا بنلاقي عارفين ان اسمه الضغط السنخ حاجه في الصدر بتاخد منها اساسا بنلاقي ممكن الكسر ده بنجيه معروف ان بيعمل مين؟ معروف ان انت عازل عازل الكسر دي القاعده بتاع ان اسد الكسر في العظام دي عن طريق ايه؟ ما قلتش ايوه فاهم الفكره دي مش ده ليه مش دي الاصليه مش اسف الوقت مالك في صوت لا ايه, ايه صوت صوتهم ما فيش ايه خلي الصوت ده معانا يا شباب اعمل لي اسد لو انت فاهم حاجه من سهله تساعد ولا على ماما ده بصي في الايه بالملك صار دي يا بتاعي اعمل لي اسد بصي في, في, في, في حاجه خالص حاجه تعمل لي دوت دي طب هو ده جسم ايه ده الظروف ولما بتضغط بيعمل لي ايه في الاخر طيب أعراض ما عن ما عن أول حاجة بن بقول بن الجسم على طول بن الجسم على طول الأساس تساوي قص الأول لما تقول إيه لما تاخدي الأزد نفسه أول إيه زي الأزد نفسه كموضة عندك الأساس تساوي قص يعني في بوجدي عمل تراوي كل كل كل كل كل ده إيش ماه؟ ده السبين ده الس الدستو سنتاج إنه الضربة كسل هاي واحد عنده كسل هاد اللي عشانه يثبت كلامه ضار. لو وصل هذا هعمل هذا على ليز. لو وصل فيني هيعمل هيكسل فيني مفروض يقويه. لو وصل أبو زيز هعمل أحمد زيز ما كسل فيني اللي هعمل. يعني هذا كل اللي نخدمه عملنا كسل في زيز تذكر حال الدكتور بالبلد وشو المدينه وداي يكسر هذا بالنسبة للداخل دكتور. يشوف هذا كسل. واحد بتاع الكوره ده اكبر هيك كان تحليل نفسه بالكم مبلها عنده اي مشكله فنيه بيعمل ايه بيعمل لها بروجكشن في ديت ده مشه طمانك ايه دايما بالالز عشان يطلع السيت في السيت الايه اوكي حكيت له نعم दोनों बाद की कॉमेसि عارف البكتيريا وزي بعض اللي اتكلموا عن ايه يعني ما فيش هيئه للبكتيريا ان انا اعمل ايه انا بمسدي بتعمل تساعد يا هدى يا هدى في اقوى الناس بنعمل ايه انا البكتيريا ومبلى تعيش في ده انت تفضل بكتير عشان تتنصر في جسمك طبعا عشان تبقى انت واحد فاضل على طول ده خطر على كل الناس وانت ما بتحسش خالص ده مشرفه الورق او فيس القلم الكولر اللي بتاخد بيه في البنك تبدا تحس ان بصوتك بتعمل اسلوب انت استخدمت انت استخدمت هذه الاليه بيعملك عمليه جيده في الصوت ده عشان ضغطه عامل ايه لما الدم يبقى طبيعي طبعا بيساعدك انك توصل للجسم بس للاسف بعد سنه البنك وقفت بشروط بتاعته وقفت لمشروطها المطلوبه انت لو حسيت كده هتاكد ان الموضوع بطل للاسف بيعمل لك ايه بيتغير في الكروما في أكيد كتير حاجات تنشأ كتير أشياء أشياء تيجي واضحة نعم كتير هاي المفادات اللي عايز يعيش فيها المفادات وووشيء كده كده إيه شيء المفادات كده من الجسم إنها تسحب وتدفع ولكن إيه فرض مياه دي جاهس إنها بتغير وبيتغير وبيتغير وتحدث مفادات واضحة مشروع تاني مع إن مشروع يعني لسه متكفل بمشروع عقاري ليش لأ لأن المفادات تنبت كلنا نتعامل مع الجسم فا أي بقى يبقى حالة المفادات عليها عارف لها واحد هو ده هو كده بيقولوا الدنيا دي بتسال في ايه تمضي لما تعمل فورم سبب شعبه دي لا تعمل تتعمل ابلاع من طاقه طبعا مفيش بقى نفس ده انت طبعا في ناس ناس بتعمل نيشن للخدمه والمبادرات طيب ليه انت شاركنا دي بتضم كلها على اساس عدد المشوش في الموضوع الحقيقه ايه او عقله اللي بيحب هو بيحب ايه مركز بس مركز ثواني جول هيعملك هيعملك ايه هيعملك هيحسن الانزالات وربك ويعملها قصر بس خلي بالك لو رحت اوغل الضيت اوغل ده هيحصل الدفتر بتاعك هيبقى ايه بس منها يقصر. عندنا عندنا في بس ده هياثر على حوالي 10% ابزوربشن فلازم تفضل تقعد ساعات تحطها تلاقي ايه ساعات ساعات بتدي ستم في عضلاتك وعضيكي يا شباب عندنا عمليه تحفظ اللابتوب ظهر تحفظ ايه عندنا في البتر في كانداج يعني هو فاكر بس عندنا مستحقات طريقه وهكذا بس خلي بالك لو أنت عاوز تتعلم معلومة زي مثلاً في كاتب في اندماج في كمبيوتر في كاتب لابد عليه مسؤولي لأن الكاتب كمان غير كودك الرس أي حاجة هالبعت أنت خايف خايف تعالي الكمبيوتر اللي هو عليه مسؤول تاني مستخدم اليومي تام ولا البشر عادي أو شباب بروكلن حزونهم عنده نزيف من عنده فعندك نزيف تخلصه يعني إيه خدناه تبدأ الناس تقول لك ما عاوز كاتس تبدأ الحيوان إيه غوص عم الدور اللي يجي عاطل ده ماشي كده الاتصال ده عنده عصبي دايما غفله عصره فوق لو عصره نزلت لتحت يا شباب دي معناها ان حصل فينا زي بالذات الايه في الريفنج في تجعدات طوله او في الصايد اللي حصل زي بتتعالج بايه يا شباب عاوز كالسي عامل الكالسي ازاي واحده يقول علاج الكالسي بال خلي بالك طب هنعالج الكالسي كده بالدستور بتبدا تاخره ايه 100 مللي الاول او 50 مللي الاول بتاعه ان انت يعمل لي دي تعمل ستور لو الحاله الساده في منطقه جدا الضغط والعقين دي اهم حاجه اوت منها مين منها اذا ضعوها في الباتو ضعوها مين الضغاء والضغاء يعني مهمه فينا واهدافنا اللي بتاخد الايه اخذ الكوز واخذ الضغاء اللي هو الايه الواي فوم او الجيل فوم عشان نعمل الكاربوهيدرات دول ضاهم دول ده ده بيستخدموا سيتك يعني مش ده يعني زي ما نطلع كده في الحاجه دي هيستخدموا جين فود هي atividade كمان ومبدا خطا ليه ما انت خطا في الصف يا شباب عشان بتتبلبل كتير عشان بتخالف اللي درس كتير بدل خطا بيجي على عمر معين وياتي له عين عمره ده يا شباب قال لي عن 65 يوم او مكرر بيكسر لي البيت ده في المستوى الفانجل بص تمام كده يا شباب يبقى ايه عندنا معطيات ان ده ايه اللي عندي 65 يوم او بعد مين او بعد طول اللي هو بيتركسر بايه في فانجل بس خليكوا شايلين بالك دي مشكله ساعات بعض الاثنيات اللي بتثبت لنا الخلايا بتلوث الدايت زان بتاع مين بتاع الدايت ثانيه اس ازاي أنا واحد ساعات كنا، ولكن عاوز إيه خلي التعب وغدر الله خطر على كل صورة اسمه النبيذ. من إيه النبيذ؟ النبيذ الأسود عملي. النبيذ الملفه عملي. هو يخل الله يزداد. من ده عزت مصل عزت خمسة سنين. وليش؟ لأنه عم سبعين يوم ليحنا عم سبعين يوم ليحنا عم سبعة وسبعين. إيه سبعة وسبعين؟ لأن السماء يخل يسدد مصل ماذا كسر؟ يبدي إيه؟ إجلت إيه؟ تالي إجلت تالي. دي بالنسبه لك ايه؟ نظام الزراعه ضروره الاعشاب اللي بناكل اللي موجوده في الطبيعه كده واللي بتاكل جزء النبات. طب يعني ايه؟ طب ايه؟ بالنسبه للنبات بيقول لك خش ان هي مزارع. الهيبو ده ايه؟ بتدي الاعشاب. هو كمان الهيبو سايد اللي بناكل بيزود اللايف ستايل بتاعها. فاهم؟ الالتهات دي اه يبقى خلي بالك ايه؟ في حاجات كتير بتكلم عمره عمر مين؟ عمر لما ياخد مكو يفضل فيها الفيت بتاع ايه بتاع الهيدرو ثاني اشي الطاقه الثالثه في سيت السلاش ان هو يجيب الكوم بعد ما يوصل الجذا بتاعته نسيت بعد يا شباب عدسيه ما عادش بقى مسؤول ايه امثله ادي ليه يا شباب كان هو زرعها ايه زرعها في عم حطاط وتقدر في المحاضره الحيوان ايه عشان يعيش الفيت ازاله ورقه الايه يجيله كوم بيعت في الليف ستيج اللي هو سيينج ستيج حصل ايه الحصاد حالياً إيه الحوادث ما بدو كده بيجت التلوث وعند نص من الزمان هنا ما فيش إيه في سلاج كبلاش وفي هاي المساند بس خاص. ولكن ما في مشكلة ثانية طبعاً على العمل اللي فيه مايكسينج كان موجود على إيه على سلاج جدة خاصة على سطح الحوادث. ما فيش إيه ما فيش الحينه ثاني أس. فنحن عاوز نركز نركز نركز في طيب إيه هذي نباتات. في ناس في ناس في موجود السودان بس ممتاز. في نسبة عالية من هاي المساند أس. فهذا عنده. إن راتب رونعه الثاني في سوق يوليفر. في يوليفر هذه شغلات طفوه. عقب طفوه شغل طفوه جبت شح طفوه اللي ابتدى عطول مقاطعه. في جزء من حياتي سلك حسيت عليه. اللي حواله لش؟ إلا إذا كان هاي هاي اللي إيه هاي هن. لو عنق أول فرمله مش ده عي. آكل ممكن آكل طفوه، بس هو الحوال دائما مش بيحبه طفوه. بس طبعا بنتبي طفوه. فاا عقب بنتبي له. فصار بنتو زين حقت الشعر. في حاجه تجميليه في التماده هو بس ليه اليوم دي لو ضغطوش حاجه في ورا نحطه على وش واحد ايه لا طيب في ده الثاني خدنا عمليه الاثفان ده اسمه ايه نقص ارباط ماشي يا اسطى ارباط وهم الباب بيطلع اوض فيه في ترسيم وبيطلع مع الدم في موضوع ايه هيوزات الاسف اخذوا في الموضوع السوايل ده حط على التوب ده اللي هو لينا لوفي ستيتس امبليشن تعطيني شكل قدام كان كان طبعا لو صناعه بروتين الدم الجزيء بتاعته بيطلع منين دي اسمها الحاجه اللي هي ايه اللي هي اللي انت ايه بقى الجزيء بقى الجزيء البروتين زي نقول عليها ان هي بتحتوي على نسبه عاليه من البروتين تاكلها حيوانات بس خلي بالك فيها مين فيها هي سلفيت البكتيريا سلفيت قصده نزلنا التشيكن والمدني لللام ولليوم دائما هنعملوها عشان الناس تحول لايه ليه هيدو سياني اسمع مش فاهم كيف تسميه طيب دول مجموعه ان بتدخل برضو 100 متشله حته في مكان ثاني في الاخوه شباب في الضامه دي بتفتي برضو بتحتوي على ايه بتحتوي على هيدو سياني اصلا ليه بس هو بيكون جزء دايما بص على ورق النبات واشوف الحاله بتاعته مين جاف كده تعمل روتول ووتر ابكشن ايه المشكله دي طيب هل السورس الوحيد التيرناين هو هو اللي بتبدا لا بيكون حتى عوص كل شويه انا عوص الساق ده هل تعمل في السورس الايه ايام كمان لو بصت عليك كان في واقع الحياة شو جبتش عن طريق هذا السياق؟ ليش بعرف؟ عن طريق هذا السياق غاز أنا بسمي سالب الحياة. يعني سالب الحياة. ما عنده جسم تحطه موضع الشخص وتحطه على هذا السياق يعمل. ما نقيسي؟ كيف صار النت؟ ليش بعرف؟ لأن عم تسممه شرطات. ها تسممه كاسكيس الأماز. مش ها؟ بقول في داني. هل هذا مص؟ لو حصل حقيقة؟ حتى الظاهر الناس بقت ايه عشان تتغلس على الفلفل وثوم وروح تبقى تحط صوصات من هنا دول وايدير يطلع طعم السيفون الناس بقت داخله داخله بقى الماده ايه صوص الكومن بتاع الصيد جوه بس الصيد بره ما عملتش كوم نعملها نقطه بتاعت التابلتي بنلك للكوميجن تخليك تحس بايه بالديسكومفورت بس ما يخليش ايه ما تحسش بايه في الكوم كل يوم كومه ايه قال في الحكايه دي لما بتدي بياضه في حكايه كتير يطلع مين يطلع وبيطلع مين؟ وبيطلع مين؟ أكسجين. والاثنين فيك، والاثنين سالديه الحياة. يعني بسوا حياتك لها سهولة. نعمل قومة، ونخش بالA، ونخش في أنا أكسيا، ونزيد تصرف. جو ما تحس. يعني كل حياتك كذا رغاحة. أنت أصلاً نفس ما بتحس شبيهة. نفسنا نعمل في التويت من الأكتوبر أو نفسنا نعمل في المعانة، نبقى في الدعم وبيحصل قومة ولا مش عارف الدخل إزاي. فيت الأول في A أحد في حياته مستقر. وإلا انفعوا لي مثلاً. طوال غاز عشان الأكسجين يوصل الدرب دي حاجة قمة تاعها بدي زرقة النيل فع قمة تاعه صغير قمة تاعه هون مسمى فع كذا لأ لأ ده مش كذا الأكسجين اللي حامل نيل اللي حامل لي المسار بعدين بدي بدي ليش تعال نشوف ليش ده وقناة ده معشاة من السماء جدا خطير عمله من زين الكابل زين نيل في الكابل فليش هذا اسمه هو عادل نظام هذا اللي صاحب الفيديو. صاحب الفيديو الفيديو. الفيديو. حاجة هو يحاول السيران اللي حصل سيرسيا سيرسيا دين وسيرسيا دين الدكتور وين عدنا في الجيب من هنا نعمل في الجيب من هنحاول السيران في آخر سيرسيا دين عشان نخلص الدكتورسيا دين طبعاً للمصدر التعليم طبعاً المبدأ طبعاً تعرفوا نس تعمل السجادة هي ضيقة السجادة يا يا أنا مميز يا فرد سمعنا الصين وبنات وبنات يفهمون الصين أوه س س سيرسيا دين هذا هو يعني هذا هو المصدر السيء بتاع منها هيدروكربون <تصفيق> يعني تحس انك ناكلها 10% بس ليه عشان ايه عشان ما تاثرش على الكرسي لازم بالك لا ما مش ده بيطلع لك هيدروكربون بصون جنيف يطلع لك ثاني اكسيد ممكن التاثر على حياتك بنفسك بتاع كنت انت مش حاسس يعني مش لو بس في بعض النباتات خلاص قلنا في النبات اه دي حاجه الاكل برنس بتاع استنجه الكسايد من نبات اللي هو الاستداني يعني لو انا قلت لك ان الهيدروكربون فيشن بتاعكم في هني يوم بتان سببتها بنفس مئة مليون. في بعض النباتات يعني سبعة مئة مليون. يعني بعض النباتات تفضل. السبب شو تفضل؟ تاخذ اسم أمة تحول مين لهذه المسائل قاسٍ على حسب النبات. بعض النبات عدنا مسال مئة مليون. بتان معناته مئة مليون. معظم هذه النباتات بيكون عندها بعض القوي. طيب. الحكي شو الحكي قاسٍ؟ موسر لماش في البشر عدنا جودة الق. لما استعرضت النبات حاجات لونه لونه منتج يجي التعمير. كانت هتبلك التنميع وكمان هاكي او بيتر وبيت كده البولد بتاعه السكاش في الخط ده وبيشتغل معايا بيعمل داخت بروتوكول عشان يكشف على الصواريخ عندها خطير جديد واكتشافي عشان تمشي على, على مين تكشف على الصواريخ المعم يعني ايه ممكن النرف ولا السكوتات التيرنيوم يعني هطيهم في طبعا كوظه كتير قوي من اللي اسمها الدوخ السوق الحاجه دي بس الحاجه الاخترها يا شباب او ديرنيس في اي مكان هو في نظام في حاجه في شاد وضيعه الاول يا شباب بنطلع السمايت بنطلع الاورفايت بنقيم الحاله ايام ده ال بي او الفايت ده واضح كان داخل دي كان داخل دي سمايت منع خلاص ده لا دي 10 دي 10 مظبوط طيب ال ده ازاي الاستوداد بيشتغل بيشتغل ازاي شكله السنال ده بتاع بيه بيعمل حاجه في الايه ديس تو فوكسيت اسوسييت او ديس تو فوكس ازاي ادي بص انت الجين بي يحمل السيمينيز والامر لما الواحد الامر بنسميه هايلي باوندد تو زوجي سيب ذا لما الواحد تشوف يبقى عنده قدره عاليه فاضسه شيشه سيب السيمين هو عنده الامر بيحب الجين بتاعه عندي تيشو يزيد مش عارف شوف شو بدأ يستعد إيه، بساتيكم بدأ يأخذ جين، بيعمل كليشن، بيعمل قروب كليشن، بدأ يطلع عنده صور كود إيتة دي، ويتة دي هو بدأ يسدها في الحدث مونشين وهو إيه اللي هو عاوزه. بساتيكم هيبت للسل إيه، للسل كليشن مهم للسل المصدر إيش؟ كوم كوم تحت مع إيه؟ مع ساتيكم هو اللي بندور ساتيكم فيه. هون ساتيكم إيه فيه؟ تبص على الشخص لو مسام في الزيغاي تلاقيه ضاغط ليه الهيدوستات بتاعه ايه؟ بوزلت بوزلت يعني ايه؟ يعني الضغط بتاعه هايبر تنين على طول البلد زي الناس بتوصل رساله لو الشخص ده حاول يتشيل هيبدا ينجي في بيتو لاشنال ديستربيشن فكر جده بيكوا ايه؟ فيكم مشكله في الدم في مشكله بالضغط، زينه الضغط، زينه مشاع ضغط، زينه جوه بس التشو او خلايا معكش ما ايه مش قادر استخدمه عشان السيتوكسا ايه حصلها انيبيشن طول ما استعمله بس تستخدمه ماشي مش هيحصل انيبيشن ومش هيحصل ايه ويس بايليشن مش كده دي المذرب التعميل بتاع السومايل ايه بتثني الاثر على الايه على طيب طالما تاثر على الايه على الفريكسيل ويس بايليشن اللي هيحصل الشخص الاولاني أول أصل بديت لو بديت جوعاً أحسن ليه نزهة، بندز، ضارب نزه. بعد شوية أحس في الحياة مني. مش بقى في إيه في قمر، في مواجهة. المواجهة دي ناتج عن غير أي واحدة. ما بقولك أسمع الناس تسيب بس صدته روز بونوارت. مشان يحصل أكثر قوة في تيموز في الآخر بقولش في القوة في دي قمر ممكن أحسن دايماً ما في عادة بيومي يعني. بس هي ممكن ما بقولك ضارب ضارب قمر إيه أحسن ما بقولش أوزان كذا. इनिदी इन القوه في الضغط زي في قلبين في 20 70 في 30 القوه على التالت ده يا مستر يعني الضغط الثلاثه نيد بيتش فايل نيد بيتش دي ال اصل في الفتره دي فوق هتحول لايه الى كده فوق اللي هو حاضر ومشوش جدا نفس الوقت ده مش عارف الكلام ده محادثة ثانية نحن نين محادثة ثانية نحن نسينا مسؤولتين محادثة ثالثة نستحق النين بسانت كان واحد يبكي بساعات في أيد واحد متزامن بنفس الوقت تلحق الشخص دا وصل واحد يقولك ما هي حالتها مشتهرة حالتها تمنعه ورجع في المجهول اللي الحالة اللي هو ولا عايز تجدينه ولا بالشيء اللي بتشيل الشيء ده حالة لو كان كان إذا مسجيه شاف دي حالة نعوز في واحد تعالوا خسرني اقوله عوا ما انا خايف تخس صوت يا شباب انت ازاي مش عارف ايه اقول انت قاعد صوتك منين فلتريشن بس انت خايف تبقى عالي صوت كمان هل ممكن يشغل واحد عندكمه ودابا الفال وانت في حقيقه مشاكك تقول الصوت داخل فين اعملوا يا شباب قالوا نص فعلا اسهل ايه الاسهل يا شباب قال لي رقم 12 طبعا عن ايه طبعا عن اضاءه ولا مين يا شباب اي حاجه هو المبدئ ده هو قال لكم شويه او حاجه في 12 بره لا لما بتخش بتتحط مع صرار في دول ثاني كل مين والثاني كل مين زي الاستفاده ده صوروا شكل ده لو شخص قدر خدته ضهره كان في التال او حاجه ده وحساب له عمر خلي لك التخطيط الدوره دي تبدا تساعد شويه فيك وتزيد الناس يوان يبدا يحصله غريب ما تبقيش معله ولا بس خلي بالك شوف ده هو نقطه الكوتشكسيونايت هو ده منين الكربون اوكسايد انا عقلي بقى الكربون اوكسايد حاول حاجه الكربون اوكسايد ابعده عن المكان اعمل له اعمل له ايه الفريشنت غير الهير اللي هو فيه غير المكان اللي هو فيه انت تعمل له اوبشن انستاليشن كيف ده لو لو في ساعه مراقب تبدا تعلى الاوكسجين عشان تبدا تعوض ايه تعوض تعوض ايه تعوض لان الكربون اوكسايد لما بتاع مع الزين الازرق برضو اهي ضغط مش هنسيبش كنت كم بوزن حنال لحالي بواو بسيدي السمان. بس ماشي على كده بس في كتال سولة. على كتال كده راقطه أكسجين. بحزم اللي هو المين اللي هو المين اللي هو في السفوم يحمي الأكسجين ويغطي المشكلة عن مركز. خلاص كسر السو والسوطور. طبيعي الجسم تلاقوه هنا ناس في السوطور. كل ما ترى في نسبة إيش؟ نسبة إيش بتاعك خالد مين؟ خالد السوطور. خلص منه انت جاست بس ايه للشخص هو كان في في هواء قش لو هو تاني لو حصلوا في القمه الثانيه تبدا ايه تبدا يعمل له اوكسيجن ديليجن عشان تعطيله ايه تعطيله الاكسجين مع الايه مع السوكو بنسبه 5% عشان تبدا ايه تعالج الشخص هو من ايه من التسمم مقارنه شويه ما فيش عوده قلبته في ورطه عليه القمه اللي هو بيضغط في حاله هيشوف الكيميا في القمه तो वो 760 और ये एक्सट्रैक्ट्स فاهم ازاي حتى شبابنا عامل सही طيب دي هو برنامج تمام فاللاعب ده كان عملته بريدكشن صح حطيت جدا الطياره بس جيت عملت ايه الجولاو يعني جيت وقفت يومين وقفت اسبوع وقفت شهر ما تاكلتش هو ثاني ايه اللي يحصل يا شباب لا هيحصل خلاك رايت زي ما انت ايه يحصل في جسمك فلازم الاكل بتاع لما تاكله يبقى ليه ريجول يبقى شال رجله طيب الحاجه التالته تفضل يعني يبقى الاكل ده هو عطى ترزلوه ماشي حيوان لا له في سويس ده اهيا رجمه كده ايه انا في اذنيه باه ادي الحال عامل هنا حادث سويس الولد وين جسمه ايه <ترجمة> انت سايبين متعتا دايما في حاجه حاولنا نقول كان اكلوا حاجه <ترجمة> غايه اكلوا ايه اكلوا دريس امال كانت واقف ما فهموش متسند باه ما تيجيش تدخل الحيوانات لأنها تتصادم، ونتكلم ونتجاد على طول. مثل ما إنت إيه دائمًا تملكون خطرة وتمركز الدوائر عن، في حاسة استقبال. استقبل الحيوانات زي ما استقبل شخص كويس. آه الحين سأحل الموضوع إيش نيجي عشان تعالج الاسترس اللي عند هروب وتحولكم مية من كوده عشان يفوزون النتيجة إيه وكم بتجي يفوزش إيه كشف الاسترس. موسى إنتي موضوع التفاصيل الدقيقة. إتجنعني إيه يا عبد الله إنتي.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 أكبر اليودي ده الجزء المعقد الجبسي اللي جايز اللي في الجو ما تعرفوش في الايش اليويا هات يوريا الجسم البالي عندك قابل يعني انت بس وديته بس بتاع تقدر دي بس بتاع اكيد فبتوصل اكيد الجزء معين والشن اللي ايه في الدوتا برده ان الجزء ده هيبدا التشن في الجسم واليوريا مش خطيره دي اموني يا كل اللي هي اصلا اليوريا بقى رجعنا ده مش فاهم المشكله عايز بس اقول لكم على حاجه الليفر فانكشن عامل مشكله الليفر مشكله एक दुसरे के लिए अच्छा होना ही है। ايه ممكن يموت طبعا فانا لو انت بتقتل حيوان حاول انه يموت واحش مشكله لكن انت اللي موتت الحيوان بعد العمليه ده انت ايه انت خطا ماشي حد جه سدك المراره فما انتش ايه ما انتش حاولت تطلع حاجات ايه خدت تعمل ايه ايه الساعه اخر واحد على لا مش بنش النيتروجين في النبات عندنا عندنا اكثر نبات عامل ضوء او يحتوي على نيتر يا خويه خلاص بس وعندنا كمان العراض لما شفتكم توصل 510 120% زي كده خلاص فهمت ايه كل الكلام ده ايه مش فاهم ايه حاجه عطيهها خد بشره خاطبه عن الفيلم يبقى انا إن ممكن اما اوقف اني بقى ان احنا خالص ممكن اياكم يحاولوا جسميا صعوبه في الكلام ممكن ماشي فانتوا لو لو انت بتوع عضلات دي حساسه التاميل بتاع الكلام ديتا مش متاحه سوف على طول بالايه 2 ردي اعادتها ب 2 مش انا اول يا شباب حطها في الشماله منين منو قصودك هو يا باشا انا استخدمت كم تربيته برضو لو فاضيه بعد ما يتم النظام من الوقت اطلوا لي الكسايد حافظ نفسك زيت وبص على اليوم لو احنا عاوزين نخلي الايه يزيدين بلون عن طريقه ايه بعد ما عندها في التريش اي دواء بالدواء في الميه لازم تعملوه في التريش ما تحلوش النقطه خالص كده على طول في التريشن ففي التريشن خلوهم مثلا ثلاين او نص ايه حاجات نورمال وبعدين نبدا يعطيه لو بدات تعليهش غاده امتى بعد اليوم ده جاموري لازم تاخدوا بعد ما تيتسار دي شهر لازم النزله دي ما دخلت زي ما خرجت لكن لو انت تعطلت مش بدون يورو ويورو مليون خلي بالك بقى قال لك انت ما تخش ايه تخش مليون يورو خلي بالك دي معناها ان حواكم مستمل وحصلت في الميورو اختزلت تحاول ان تنزل الميورو كده ده عبده يعني يا ريت يا شباب هي مفيش خطيره اللي طلعت روان وبس ما تقطعش ايه فيدر اكل الاول بص بقى ما تقطعش الميورو شوف الاعضاء الجوه ايه واكتر الميورو ايه هل حصل مرض دي हट जाओ ये बेटा, अब मुझे अपने ये चोर हट जाओ तो क्या? तू तो बोलते हैं